بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالإسلام وأرسل إلينا محمدا عليه أفضل الصلاة والسلام بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهو رحمة من الله للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين أرسله ربه بالحق المبين وابتعثه بالشرع المتين فحق بهذا أن يكون منة يمتن بها الله على عباده المؤمنين لقد من الله على المؤمنين إذ رَسُولًا فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يَْلُوا عَلَيهِم آياتِهِ وَُزَكيِيهِم وَُعَِّمُهُم الكتَادَ وَحِكمَةَ وَإِن كَانوا مِنْ قَضلُ لَ فِي ضَلالٍِ مبين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حملة لواء الدين وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا, تسليما كثيرا وبعد أيها الأحبة في الله فهذه قبسات نورانية من سيرة خير البرية وسيد البشرية والموسومة بالعبقرية جاد فيها المولى على ملقيها بفتوحات ربانية حيث استمطر الرحمات الإلهية فقيد فيها حفظه الله شوارد الفوائد وأتى بفرائد القلائد وكم دعا أهل العلم إلى فتح باب السيرة وسبر أغوارها وكشف أسرارها وتدبر اللطائف الإلهية والحكم النبوية وكم هو حري بأرباب العقول والمنظرين من أهل الفطر السليمة الذين بوأهم الله من برى التعليم أن يستلهموا رشدهم من سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عليه وسلم فمن أصغى إلى كلامه وكلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره كما قال ابن القيم رحمه الله ولينظر أهل البصائر بعين الاتعاض إلى أذكياء العالم الذين قرعوا سن الندم بعد أن جروا في ته الظلمات وخاضوا فيما نهوا عنه من فلسفات فقال قائلهم نهاية اقدام العقول عقالوا وغاية سعي العالمين ضلالوا وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذو وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا ثم عاب هذه الطرق وقال عنها رأيتها لا تشفي عديلا ولا تروح وقال غيره لقد خضت هذا البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه وها هي صفحة مني القرآن وسلوى سيد الأنام تأتيك بيضاء نقية فخذها بقوة يؤتك الله العلم والحكمة وقد على نور منها ذاتك وهذب بها اخلاقك وشهواتك وبرمج بهذه السيرة الزكية قواك العصبية والله سبحانه المسؤول أن يؤت نفوسنا تقواها وأن يزكيها إنه خير من زكاها والآن مع عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم في إدارة وتطوير الذات والشيخ عبد القادر حفظه الله تعالى الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام ورسول الله واشهد أن لا إله بالله لا شريك له واشهد أن محمد عبده ورسوله لما دعد أنه صلى الحديث كتاب الله فعال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النام أما ذلك خاني موضوع الدورة هذه بإذن الله تعالى رح يكون موضوعها الذي هو عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح في هذه الحياة ونجاح الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الحياة وكاد نجاح هذه الأمة إسلامية ومن اتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وما هي الأمور التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للنجاحة الحدومة بل نجح النبي صلى في حياته في جميع مراحل حياته من قبل آية البعثة وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندما أخذوا هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوصاية من النبي صلى الله عليه وسلم فآقا نجحوا في حياته ونجحوا في الدعوى الإسلامية فموضوع هالي الدولي هو عبقلية النبي صلى الله عليه وسلم في للنجاح في هذه الحياة كيف ينجح للنسان في حياته النبي صلى الله عليه وسلم كما قال فعلا هو عالم نفسان وله يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يرى الأمر العجاب في علم النبي صلى الله عليه وسلم في نفسيات وفي نفوس الكفار ونفوس كذا كالصحابا يعني الإنسان عندما يقرأ المسلم عندما يقرأ قصة صلاح حديدية وكيف أن عروة النسعود الثقافي وهو مثل لقريش يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثقة تامة بأنه سيقنع النبي صلى الله عليه وسلم وسيقيم الحجة على النبي صلى الله عليه وسلم بيرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخرة فيأتي بثقة تامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويناقش النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الحوار الذي دار بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى قومه فإذا هو قد انقلب حاله فاجتمع بأسياد قريش واجتمع بلؤوس قريش قال والله لقد أثيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه فوالله ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا إذا أمرهم تدروا أمره وإذا توضأ كان يقتتون على وضوئه وإذا بصق تلقفوها بأكفهم فمسحوا بها وجوههم وإجساله وما يحد أحدهم النظر إليه تعظيما له مرة في الأيام أسلم عروب مسعود الثقاثي فأصبح من المسلمين وأصبح من المؤمنين جلسة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسيد ثقيف وأتى مثل لقريش ومثلا لأسياد قريش فإلى أحواله قد انقلبت كيف تعالى نؤمنين صلى الله عليه وسلم وكيف تغيرت الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصرف صاحب في نفس هذه الحادثة حادثة الحديدية عندما أتى ممثل آخر لقريش قبل عرور مسعود وهو سيد الأحابيش أتى ممثلا لقريش ليناقش النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلان أتى ابن مكرز أو بديل بن ورقاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل يعظم الهدي يعظم الحرم يعظم الكعدة فبعثوا أمامه الهدي والصحابة هم محرمون عدهما بين 1400 إلى 1500 فأرثوا أمامه الهدي الأذن والنوق المشعره للنعز زوجد من الحرم ومعروف عند العرب تعرف ان العرب هذه النوق المشعره تعرف عند العرب فيعرف بانها مشعره الكعبه فارسلوها امامه ما كلمههم النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله في هذا المجلس فارسل امامهم الهد وقال الصحابه لبيك اللهم لبيك وران باحرامهم ما ناقش الصحابة ولا كلام أحد رجع إلى قريش قال والله ما نبغي لهذا ولهؤلاء يصدوا عن البيت قال إليك أنك رجل عرابي قال والله يا قريش ما على هذا آهدناكم فوالله لئن لأن قلتم هذا لنقومن قومة رجل واحد أي رودكم رجل قريش وسيد الأحاب السيد الحلفاء الذين حالفوا القريش فقط تصرف واحد عالم نفسهم كيف يتصرف حيث يعني علم الصالب في تصرف معين وممكن أن تكسب الموقف تكسب الموقف تصرف واحد وتكسب الجولة وتصبح أنت الناجح والخاسر أنت الفائز والخاسر تصرف واحد بدون كلام نرشى عندما أتى الضمام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقريش ملأت ذهن ضمام بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا ساحب ورجل يسحرك وكذا ولا تقترب منه ولا, ولا يحذر أي واحد يأتي من كبار الناس ومن كبار العرب عندما يأتي يحذرون أشد التحذيرات من اللقاء النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرون التحذير إلى تحذير ما لأصرح على النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى وسلم. حتى جاء في أذنهن في القطب حتى ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعادFI ثهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا ترى أنا أرقي أنا رجل أرقي إذا كان فيك سح وأبك جنود ثم أرقيك إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم جاء الله أسمعني وتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعنده قال نبي هم هذا حسن لعنك بما, بمّا جاء نعم هذا حسن لعنك. بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حسن لتكلم فيه بما أو بما بعد ذايا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم قال ان الحمد لله نحمده ونساعين ونستغفره ونعبر بالله من شغل أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, له ومن يبله فلا هادئنا واشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له واشهدنا محمدا عبد ورسوله قال معان في قال معان ومناد قال معان ادى عليه اعاده النبي عليه قال اشهد ان لا اله الله انك رسول الله كل التحيرات هذه وهو سيد الناس العرب اوجز العالم جلسه واحده النبي صام كلمه كلمه احوالا تحول لرجل مسلم واصبح داعيه في قومه ذهب الى قومه واصبح داعيه في قومه ف... يعني ما علم النبي صلى الله عليه وسلم النفسي او النفساني اللي فعله يستطيع اللي من خلاله ايكسب الجولة ويصبح هو الناجح بينما المعادي وعدوه يصبح عدوه هو الخاسر هذا يتنسبة للكفار حتى للمسلمين الى واحد من الصحابة فيه حالة معينة يتصرف مع النبي صلى الله عليه وسلم تصرف معين احواله تتغير تماما الى الاحسن و الى تصرر مصير ما يحتاج إلى وقت ولا يحتاج إلى بحث ولا يحتاج إلى تعب ولا يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى كد أبي بن كاب حديث المسلم طبعا هو من حفاظ القرآن في يوم الأيام كان جالس في المسجد فأتى واحد من الصحابة ودخل المسجد وصلى وقرأ صورة يقول أبي قرأها بغير الطريقة اللي يحفظها عنه وأتى واحد ثالث وصلى في المسجد همضاه رفع صوته فاسمع قرأ نفس الصورة سمع نفس الصوره وقراها بقراءه غير قراءه ابي غير قراءه الصحابي الاول وفضلت ان انا بقراها قال النبي صلى الله عليه وسلم كفانا خلنا على النبي صلى الله عليه وسلم كفها رسول الله هذا قرأ بقراءه غير لعنتيها وهذا قرأ بقراءه النبي صلى الله عليه وسلم الاول اقرا قا هكذا نزلت لما قال اقرا قرأ الثاني قرأ هكذا نزلت يقول فدخل بي صورني شعور لن يصيبني حتى في الجاهليه من الشك اذ الدين حتى في الجاهليه مع أصابني. تغير ما اصابني الوضع تغيرت ايش هو الحاله هذا الان وابي بن كان يحفظ تغير حاله ايش هو مع هذا اللحظه فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ترحيني ولا وبعيد على صدر ابي ضرب على صدره يقول فكانني انظر إلى الله فرقا اي كان الله عز وجل امامي وكان بين يدي الله عز وجل يوم القيامه خفت شويت انا شو الشعور شعار ده وجنت وعرقت مره واحده عرقا فرجع حالي مثل السابق بل احسن من السابق تصرف واحد بس حط على صدره وقال يا ساتر ومسح يده على جبهته تغير تصرف شوف تغير حاله تماما غير حاله نزل شيء اهل الاثمان النبي عبد العاص الثقفي بعد ما اتى الاطاف واسامه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اني جئت اميرا مع الاطاف وقال اصبحنا ما اقدر على اماره اماره إمار الاطاف ما اقدر عليه طلعت سوى على صلى الله عليه وسلم مسح النبي صلى الله عليه وسلم. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على صدره مسح نيته على ظهره ومسح على صدره ودعا الله عز وجل بس مسحه تغير سوا اصبح اماما على قومه واصبح ايها على قومه, قومه تشجع واصبح الثقه عنده صح كامل وتام حركات بسيطه ما يبيش انت تعال اقنع وتعال كذا وتفكر وتصرف واحد خلاص تغير الحال واحد يحب الزنه يعشق الزنا ما يقدر يتخلى يتخلى عن النساء النساء والجماع جماع النساء ما يقدر يتخلى عن رجل عاشق للنساء مو قادر يتخلى يعني درجه اولى عن المغازي درجه اولى وراغبه ما درجه اولى اسل النبي صمكه في حديث امام احمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزنا فته وشغ وشهوه فارزته فاصلا اذا اللي في تعال وكذا وكذا وفتلا قال blockchain تحبه لأمك قال لا قال الناس يحبونه لأمها فيه. قال صدي قال لا تحبه لابنتك قال لا قال الناس يحبونه لابناتهم قال لا تحبه لزوجك زوجتك تحبها تزني قال لا قال ولا الرجال هبونه لأزواجهم قال تحبه لأختك تحب الزلم lactκι تزني قال نها رسولhan قال والناس يحبونه لأخياتهم وفي رواية قال لأتحبه بخالك يتحبه نعمي قال لقال لنناس احبونه بعماتهم ولا نناس احبونه نقاش بسيط جدا ثم زادوا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء وجعلوا إليه عاصلهم فقال اللهم طهر قلبه اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه واحسن فرجه قال فوالله ما ضغطت شيء بغضي للزنة أصبح الزنة أضغط شيء لي شيء. كان هو متعلق عاشق الزنة مو قادر يتخلي يوليا مو قادر يتخ اصبح الان اكبر شيء نهزمه كيف واذاك النبي صلى الله عليه وسلم صرفت وسايطه وهذا ما يقال للعالم ما في له شيء مو مشكله ولا بي لا ترى حلول كثيره عمليه بسيطه وخلاص المساله تنتهي ولذلك هدمت عتبه كان من اشد الناس عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم ومن اشد الناس بغضا للنبي صلى الله عليه وسلم هدمت عتبه قتل اباها وقتل عمها وقتل اخاه في رزز بدر كل بني هاشل والنبي صالح الذي اللي بيأخرجه عثب بالربيع أبوها وشبب بالربيع عمها وأخوها ويد بالعتد كان نبي صالح هو سيفي كان في بدر في بداية المعرفة ولك تشفت بحمزة عندنا نثلت بحمزة عندما أتى النبي صالح من فتح مكة دخل ابو سفيان نبي صالح أن أعطى أباس فيها الأمان فدخل قال أن دخل دار أبي سفيان فهو آمن وقالت شيء ثم قالت عليكم بي أغير خلكم نعنزل جاء ديسبيان قلت لقاتل قال لا نحن قلت لنقعك قال من دخل بال قلت خلكم من هذا وين هو القتال هذا يوزه دماثكم في القتال هذا مكة الآن فتحت مكة هذا الآن اليوم من الغيب عندما دخل مبي صلى الله عليه وسلم مكة وحصل قتال وانتصر الصحابة حنام الصحابة اللي. أصبحت هند بعد ذلك أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت كلام فقرت النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت قال النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبغض النبي صلى الله عليه وسلم تبغض الدعوة شو سمعت كم كلمة من نبي صلى الله عليه وسلم فقالت النبي صلى الله عليه وسلم ما من بيت كان أبغض إلي وأحب أن يذل من بيتك كيف في الجاهلين اما الآن أسلمت فما من بيت أحب إلي ولا أحب أن يعز من بيتك ش حالهم حال كيف تغيرت تصرد النبي صلى الله عليه وسلم تغيرت تغيرت أحوالها تماما لذلك في الموضوع هذا موضوع الدورة اللي هو كيف يستطيع المسلم أن ينجح في حياته بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم لها النبي صلى الله عليه وسلم في النجاح وإلى وسع إن شاء الله الوقت سيكون يعني أول فم لي قدر فمي أجمع أول نقطة اللي النبي صلى استعملها وطبعا هاي weigh men about اللي نبي صلى الله عليه وسلم ان المصيبة هي سبب النجاح استغل المصيبة للنجاح فمن اكبر اسباب النجاح للمصائب التي تقع تعتبرها من اكبر اسباب النجاح اذا استغل لك فيعتبر هذا الاستغلال لهذه المصيبة من اكبر اسباب نجاحك والتحول المصيبة من سيء إلى حسن الحسنات واعتبر هذا فوز لك استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصيبة بهذه الطريقة سواء على مستوى العام للأمة الإسلامية أو على مستوى الأفراد وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بفعله هو بتطبيقه لهذا المبدأ ولهذا المنهج ولهذه القضية يطبقها حتى تنتفع منها الصحابة وإذا وقع الصحابة في شيء منه النبي صلى الله عليه وسلم علمه يطبقها حتى نجح الصحابة بعد في حياتهم بالإضافة إلى نجاح النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اللي هي هي السبب النجاح اللي تكون هذه قاعدة لك المصيبة هي سبب النجاح لا تتأثث المصيبة ولا تشعر بأن نكد الدهر وهموم الدهر قد استمع فعلكنا هذه المصيبة فاعلم بأن هذه المصيبة هي من أكبر أسباب النجاح في الحياة إن كنت ذكيا فاستغلنا فإن كنت ذكي تستخدم هذا المصيب وتعتبر هي من أكبر أسباب مجاحة وهذا ناتج من قاعدة ومن عقيدة وهو أن الله عز وجل أن المصائب تعتبر من قدر وإنسان لا يصبح عند دخل في هذه المصائب يمنع المصيبة من عقودها يبدأ الأسباب لكن وقوع المصيبة إلى وقعتها هي نتائج معلقة للقدر ما تستطيع تدفع هذه المصيب إذا أتي لأنه خلاص أمر مقدر لكن ناتج من عقيدة أن الله عز وجل ما يقدم إلا ما هو خير ما يقدمك إلا ما هو خير فبحث عن الخير وراءها فالمصيبة ما هي إلا ستار ستارة تخبئ وراءها كنوز وجواهر فعليك فقط أن تزين هذه الستارة حتى ترها في الكنوز وتحصل على هذه الكنوز لكن الإنسان اللي ما يحسن استغلال المصيبة والإنسان الفاشل في حياته هو الذي لا يزيحها بالستارة أنزح فقط ما عليك أن تزيح الستارة حتى تحصل على هذا الكنز وتقتني هذا الكنز فقط عملية بسيطة جدا فعليك أن تزيح الستار هكذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع معصابه وهكذا علم الصحابة لأنها نادية من عقيدة أن الخير بيدي وأن الشر ليس يد الله عز وجل ما يقدم إلا ما هو خير معض لكل عم يصابي مصيبة والأمة إذا ما أصيبت المصيبة خير معض له فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن مستوى العام وعن مستوى الخاص لذلك لا تشتم الدهر ولا تسد الدهر ولا تلعن الدهر ودخنا النبي صلى الله عليه وسلم ان سد الدهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نافئني انا الدهر وقل لي بوليله ونهارا وكما قال ابن عباس ما اصابك لم يكن يخطئك وما اخطات لم يكن بيصيبك من اخطات هذا من ام المؤمنين اذا حصل شيء يقول قدر الله ما شاء فعل ولا تقل لو اني فعلت كذا كانك هو قدر الله ما شاء فعل وأن الله عز ما يقدر للخير فهذا الأمر أو هذا المنهج أو هذه القضية التي سار على النبي صلى الله عليه وسلم مذنية على قاعدة عقلية وهو أن الله عز وجل ما يقدر الخير وأن المصيبة من القدر وأنها من قدر الله وأن الله عز وجل قدره فاستغل هذا القدر الذي كله خير وكله حسن من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حفظ عن الصحابة بذلك كان يقول له إن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرى فكان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم ترى مصابح أن وراه على طبيب خير أنه نصر مع الصبر أصبر وما ليه النص بالنصيب وأن الفرج مع الكربه ما يتيك هذا الكرب فأراه الفرج العظيم اللي ما أقتر به ذلك وكل تأعلم فيه ترى الفرج وراه ان الفرج, الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرى العسر يأتيك يسران بعد هذا العسر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين تابع في الحديث للصحي والشيخ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من هذه العقيدة اللي هو مسألة أن المصائب فيها خير محب وأن المصيب المصيبة هي سو النجاح وما قدرها الله عز وجل إلا لتنجح وتفوز في حياتك كيف طبغها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأمثلة اللي أذكركم له مصائب عظمة وقعت على الأمة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستغلها النبي صلى الله عليه وسلم وتحولت إلى فوز عظيم وإلى نجاح كبير هذه المصيدة حولها النبي صلى الله من الله عز وجل وبعرمة الله عز وجل وبتقدير الله لكن الأسباب بدلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تحولت هذه المصائب إلى نجاح وإلى فوز عظيم من ذلك تعليم المصنين في مكة كنكم يعلم بأن مكة هي مركز العرب مركز من ناحية العبادة ومن ناحية الأمن ومن ناحية كل شيء وقريش هي أشرف قبيلة وإذاك يفخر إنسان بأنه ينتسب إلى قريش ويظهر أنه يسكن في مكة ولذلك اجتمعت بعض القوائل وجاورت مكة وهم الأحابيش جاوروا مكة وطلبوا حلفا من قريش وأصبحوا حلفاء قريش يتبركون بهذا ويظهرون بهذا ولذلك يصعب على الإنسان وخاف كان قريشيا أن يخرج من بلده يخرج من بلاده ويعادي قريشا حي صعبة. العرب ما عادت قريشا لكن أمه يخرج منه ويعاد هذا صعب, صعب ولذلك عندنا قال أتى النبي صلى الله فقال له ورقة في أول يوم أنزع عن النبي صلى الله عليه وسلم زالت فيه قال له ورقة بن قال هذا النموس الذي أنزل على موسى ليتني جدعا حين يخرجك قومك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخرج لهم أخرج يخرجوني كافيا هذا أرشالين أمر أمين قال يمخرجيهم قال ما آتى أحدهم مثل ما أتيت إلا, و... إلا وأودي أول لا وأخرج ذكر أمر عظيم أن يخرج هذا أمر صعب فالقضية أن الآن هذا الوضع بالذات قرشي وبمكة يخرج هم من أصعب الأمور على القرشيين وعلى الأشرف فالآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقنع القرشيين ومن أبناء ثابت قريش من أبناء عتبة الرديعة كبير حذيفة ابن عتبة واسمان بن عفان وابو بكر من اسياد قريش وابناء اسد بن عبد الرحمن عوف والزبير من اسياد قريش كيف يقنعهم بخروج المكة؟ أمر من مكه هذا مصائب طبعا الإسلام بدايه الاسلام في بدايه الاسلام خلاص كل انتهى يعني الواحد لي يقتغ العشر ظلات لو ان الله عز وجل انزل في بدايه الإسلام لا تشربوا الخمر لا ما فعل ونعم في بدايه الاسلام لا ما فعلو اي لما تركوا الزنا ولا ما ولكن الله يتدرجة لهم فكيف النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقنع حول الأسياد من القريس لأسلم وكيف يقنع بالخروج النبي صلى الله عليه وسلم استغل مصيب المصاري. طبعا الخروج لماذا لإقامة الدين لإقامة الدين ولسيطر الدين ولينتشر الدين على الجزيرة العربية بأكملها فينتشر الدين على كل جزيرة بهذا الخروج الأ كيف يقنع بالخروج النبي صلى الله عليه وسلم يقنع نسائل لإقناء الصحبة بالخروج وهي مسألة تعديم المسلمين في مكة المسلمين العذبوا في مكة واشتد عذاب المسلمين واشتد تعديم المسلمين في مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم حفزهم الخروج وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخروج في إقامة الدين إقامة الله عز وجل الهجر وهي استغلال لنفس استغلال وهي من أجل نشر الدعوة ه وإقامة دين الله عز وجل حتى تصبح عقيدة الصحابة اللي انتهجوه ومنهجهم حتى يصلح منهجهم هو اللي يسيطر على الجزيرة فهي مصرحة كبرى لكن ربما الانسان يضيق نظره اما النبي صلى الله عليه وسلم نظره يعني بعيد ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استغلت تعذيب الموجود على الصحابة للخروج من مكة وفعلا خرجوا واسيادهم خرجوا الى الحبش ولذلك كان رجل السيد ومتى ما رأى الورق المناسب بعدهم يخرج ما يخرج أبو بكر الظراحة تعالى عندما أراد الخرج و أراد الهجرة ابن الدغنة وسيد القارة أو سيد القارة فأراد ابن الخرج و او لأين مثلك يخرج أو مثلك يخرج والله ما مثلك يخرج ولا يخرج أنك تصدر رحم وتحمل الكلوة وتقضي الضيف وتعين عنه أبل الحق ما تقعد وأنت في جواري أقعد في جواري و أعبد ربك و حد يكلمك دخل إلى قريش و قال هو في جواري فقال أبو بكر مجال ما يخرج ما خرج انه يخرج النبي صلى الله عليه الصلاة صعب عليه يخرج وفارق مكة وكذا صبعين يخرج وفارق مكة لكن النبي صلى الله عليه الصلاة استغل هذه المصيبة الموجودة مصيبة تعديل المسلمين ليقنعهم بالخروج والبحث عن مكان ليقام الدين الله عز وجل ومثل ما فعل هذا اللي حصل عندما خرجوا خرجوا إلى المدينة أصبح كمين قاعدة المسلمين لأنتشر الإسلام وأذعنت كل العرب وخضعت لهذا الدين وبأتت وضايعت النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل لهذه المصيبة لغاية عرمة ولنجاح عظيم وفعلا نجحت الدعم حالة أخرى مصيبة أحد مصيبة أحد أن تحول النصر إلى انكسار كما يقال بعضك ما عجبت المتهزيمة وبعضنا نسميها لا تسميه انكسار وتحول الحال من الانتصار إلى فقدام هذا النصر من انتصار مشرك الانتصار, الانتصار و... ونصر ثاني بعد بعد بدر و... وغنيمه وفوز وخلاص الان يعني مكة الله راح تدخل ضمن الاسلام لانه خلاص قريش ما هي قادره علينا والارض من سعد خذ مكه كل الشعور على الانتصار لحظه الانتصار في غزوه احد هاي المرحله الاولى عندما انقلب الحال وقتل الاباء والابناء والاخو وانتشر خبر مقتل النبي صادم وش الجو النبي صلى الله عليه وسلم وكزه رباعيته النبي صار كان في اسفل الجبل فور صحابه قام فعلو في الجبل هروبا قال إلي عباد الله الي عباد الله سكنوا مع الصحابه واستمروا الوضع ولم يسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما انت ما النبي صلى الله عليه وسلم من الموت فرارا من قال الله عز وجل مخاطبا للصحابه انتم تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخواكم تركتم النبي صلى الله عليه وسلم عند سفح الجبل فاثابكم غمنا بغمم كي لا تحدثوا اماماتكم امام ثم خاطب الله عزيزي الآن تحول الوظف إلى قتل وإلى سف دماء سماعة بعضهم هزيمة أو إلى انكسار أو إلى فقدان النصر الآن كيف مقابل العرب. يعني كل مكتسبات غزة بدل راح تروح غزة بدل انتصار كمية راح تروح بهذا اللي حصل من الآن وانقلاب الحال كمية المكتسبات راح تروح عنه انه القوة في الجزيرة وقوة المسلمين وحلف مجموعة من القبار حالة النبي صلى الله عليه وسلم والغاية ما اللي حصلناه راح نفقدها وربما نفقد المدينة الآن ربما ربما والقتل تحول والنبي صلى الله عليه وسلم عوذي وكذا حتى قال ابو سبيان قال اعلو هبل أعلو هبل حتى عرفوا في المدينة واصفحوا كيف نعلواجه الوضع والحاج احراج الآن من نصفها والعزيم الماء عرب عمه ماذا يقولون للعرب لحظات هذه لحظات صعبة على المسلمين وإذا قالوا قال وَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَرْتُمْ نَتَيْقُلْسُمَا أَمَّا كَيْنَ حَصَلِّمْهَا معانا النبي صلى الله عليه وسلم معانا كيف نصابحه أما هذا قال الله عزيزي وقل هو من أندي أنفسه أن الله على كل شيء ينقدر الآن كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعالى مع الوضع كيف يتعالى الوضع هذه المصيبة الآن حلت المسلمين كيف يحول النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة إلى انتصار وإلى نجاح الله عز وجل بيّن الصحابة قال قل هو من عندي أنفسكم جمع لحبة لحبة لحبة لماذا أصبنا بهذه المصيبات لماذا لما أصبنا بسبب أن مجموعة منكم عفوا أمري عفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعفيتم من بعد ما أراكم ما تحبون عفيتم النبي صلى الله عليه وسلم عفيتم سألونكم على صيص الامر ويوقع هذا الان نبي صلى بعد وزة احد اخذ يركز على مسألة طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويختبر الصحابة في النبي صلى الله عليه وسلم حتى وحصل له ما حصله الان بعد رجزة مباشرة الان خرج يا حمراء الاسد الان خلو. خرجوا من الدجاحاتهم عرضوا الان من ما حصل له من النكبة بسبب أنهم عصروا النبي صاحب الآن النبي صاحب أراد أن يربيهم على أراد أن يحول مثل أله هذي هذيبه هزيم. أو عدم انتصار أو الذهاب أو النكبة أو السلام ما تسميه هذه كنا مرحلة وتنسي راح تنسي لكن علينا ركز انا على القضية هذه حتى أحولها إلى نجاح بسبب المعصية إذا لازم أركز على الصحابة لطاعته وإذاك الله يأنزل سورة العمران في غزة أحد وفي سورة العمران قال الله عجل للصحابة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حبوكم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم الله فاتبعوني يحببكم الله لكم ذنوبكم والله غفور رحيم أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين قل يا رسول الله لو إن كنتم تحبون الله فاتبعوني احبوكم皇 synchronous وغفل لكم ذنوبكم الله غافور الله قل الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين و entsprechت النبي صنعنا أحمто الأسد قال الآن حلك بحصلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم في واحد الآن جامع الجموع وهو خالد بن سفيان يا عبد الواحد ما يسأذهب هذا بين قوة وبين عشيرته ويستمعت حولها مجموعات لقتال النبي صلى الله عليه وسلم قالها روح للآن وقتلك الآن قال للآن أروح طعا عرضوا التربية على بسبب النكبه اللي حصلت في غزه وحصل بسبب هذه المصيبه اللي هي تعصيه النبي صلى الله عليه وسلم استغل النبي صلى الله عليه وهذا لتربيه الصحابه لتربيتهم لنا لفتح مكه لفتح الجزيره العربية حتى الدين الجزيره العربيه استغل النبي صلى الله عليه هذا النجاح الاترك قال انا بين قومه وبين عشيرته اقتلوا مشك ربي الان عطاه النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عشره الاصحابه عصت لهم نكبه الآن جمع شغلك الآن جمع شغلك جمع ربعك وعيد وضعك في المدينة أهل المدينة تكلمون المنافقين تكلمون عشرة لكن عشرة يروحهم الآن عشرة عيون وفيهم خبيب وفيهم زيد من الدفنة الآن تروحهم كان روح عند أبواب طريش عند أبواب بكة يروح حصل ما ما حصل كان روح ما في معصية الآن يا ربيهم عطاعت يا سيد من حصل لكم ما حصل يا سيد معصيتم الآن ربيكم عطاعت نجاح يقولون عن نجاح فاستغل النبي صنع هذه المصيدة فعرف صحبا أنه مخطئين في هذا ما من هنا بأخطئ حتى يا ربيهم عرفتوا مخطئين إذا لابد صحوا خطائكم هذا لأنه من خلال فصح الخطأ الآن راح نجح تركز النبي صنع على الموضوع هذا هل عشاء قتل حتى واحد منهم كما يقال خبيب قال لله احب ان يكون محمد في مكانك وانت بين اهلك ودك ان النبي صار كلان هو اللي راح يقتل وانت موجود بين اهلك وبين عيالك وبين قال والله ما احب ان اكون بين اهلي ورسول الله صلى بين اهله ويشاك بشوكه المول مش النبي صار يكونني ودي ما يكون نبي صار في اهله ويشاك بشوكه اقتل ولا يشاك النبي صار بشوكه شوف عمي الطاعه والانصياع والقياده اللي صلى في سيدنا محمد قوتيم. يعني خلاص الآن ما في الثاليات ولا في مجموعات قال يأبس سبعين بعد يضيعوني وما يطيعوني يتحكين القرآن روح على المجموعة هاي حتى تفعلونهم القرآن قراء ضعوني يطيعون استغل الآن صحابه صار في نفسه أن الهزيمة حفظ في غزة الأحد أو النكب اللي حفظ في غزة الأحد بسبب المطع النبي صاحب إذا عهم يطيع النبي صاحب النبي صاحب, صاحب الآن أهلهم لفتح الجسيرة ولقتال العالم الآن وليش الإسلام على مستوى العالم كله ومو على مستوى العالم كله الآن ترحون إلى سبعين واحد من قراء من الحفاظ ترحون بني عامر ترحون ترحون من قرآن فهل راح واغذروا فيهم وقتلوهم أول واحد ظنب وقتل من هو عم أنس المالك فقال عندما ضرب حربة فدخلت الحرب من الخلفة فخرج من الأول قال اللهم بلغ عنا نبيك ان قد رضينا عنك ورضينا عنك مشي النبي صلى الله عليه الخبر احب النبي صلى الله الينا من كل شيء من كل المخلوقات بلغ عنا نبيك الان طاع عصيت ولا ما فينا عصيه خلاص عنا نبيك ان قد رضينا عنك ورضينا عنك لذلك بعدها هاتي هيها غزوه الخندق اجتمعت العرب لقتال المسلمين في غزوه الخندق اجتمع قتال المسلمين في غزوه الخندق ماذا نفعل؟ فعل كان نحفر خندق خندق اشترونا الخندق خلابهم من الجبل اثناء الجبل يا حلوين نحفر وخندق حي ما تستطيع ان تختيق الخيوم عميق لا و... نعم نحفر وخندق فوزع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من الفجر يخرجونهم يحفرون يحفرون بهذه ما عندهم كرافات ما عندهم سكترات ما عندهم يكرفون بينهم واللي اللي عنده على يضربها واللي عنده كذا يحفرون كل واحد حده مقدار معين اللي من ناحية العمق ومن ناحية العرض ومن ناحية الطول الليك طول معين وعرض معين وعمق معين هاي بس بتحفره قسم الوبل الصحاب يوميا الفجر يطعم الفجر ويحفرون تراب وأذى وتعب ونبي صافر بينهم يقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بطينا أبدا معاك يا رصاة طوحط ما فيه معصي ما فيه تفات فكان النبي صاحب يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة الغبار على وجوههم والوضعها وما عندهم أكل ولا عندهم شيء يا الله زين جابر يجالهم أكل دعاهم إلى شاكل دعاهم حقهم كلهم كل الصحابة أين عم كلهم ألفين عددهم وليه فترافت حقهم كلهم ما عندهم أكل ما عندهم شيء قلة الماء قلة الطعام قلة الآلات قلة العدة قلة العدد ويا يوم 12.000 13.000 في الطريق وقدروا يهودوا مناخقين وحفروا نحن الذين بايعوا محمد على الجهال ما بقناه وإن النبي صلى الله عليه وسلم يتجمعهم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فغفر الأنصار والمهاجر طائح وطوله النبي صلى الله عليه وسلم دلبه تكرون غزة أحد يسألوا المعصي هاه إياكم وإذاك وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في غزة الخندق في غزة حنين الآن ماذا فكراتها موجودة؟ إذا ما تراجع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحذيرية ما تراجعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم والله أبتلساء ما تراجعوا لم تراجعوا مع النبي ووقفوا معه في زاعة من اللحظات أيت المجندة وبورد من قبل أني أمام الصحابة وأخذه أبوه الكافر وزره واثنين كفار فقط أمام 1400 و1500 من الصحابة ما عصى ولا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهده قريشي أنا أعود ما أعصى ولا صحابه حتى أعطى المخطاب من كلج مرة واحدة أتيه قال ما أبو كلا رجل كافر كالكل يأخذ سيف ضربته لكن ما قال الله على السيف ولا أعطاه ولا ضربه والد أبي ما ضربه يبرز للسيف لكن ما ضربه يقول لك يا ما فيه معصية مرة واحدة تدريبها من غزة أحد فكان فيها النجاح غزة حمين عندما حصل فان سيناموا سنكففوا سنكففوا قاتل وسنك البحث انسحب عندما حصل الهجوم باثر من شاب الربك هذا وسحب ان ليس الله قال وين؟ واذا في اخراكم تركموا قال اين اصحاب ما ابي عباس اين اصحاب السموره؟ اين اصحاب قال عباس يا اصحاب السموره يا اصحاب صوره البقره وينكم؟ هو هي فذكر النبي رحمه الله تذكر هذا غزوه احد مالجا الى النبي صلى الله عليه على الطير رجعوا للنبي صلى قال يا اصحاب السمره يا اخر صوت المقابل يا, يا, ربيك. يا ربيك. حتى اجتمعوا حول النبي صلى من معركه حطت غزوه احد حطت النكبه الان لا في ضمرهان على صوت الكرب بعده قبله بعده ذولك انك على اذا استغل النبي صلى الله عليه وسلم المصيبة التي حصلت استغلها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصبح رجاء إلى أن فتحت مكة وفتحت الجزيرة كلها لسبب هذه المصيبة التي حصلت مثال ثالث رألك عبد الله بن عبيب السلون في غزف مرهيسية في غزف بن المصطلق قال والله يعني إذا رجعنا المديلة يعني به النبي صلى الله عليه وسلم ويعني به الصحابة قال رجعنا إلى المدينة لا يخرجن من منها الأذل لا يخرجن الأذل يخرج الأذل ويعني بنفسه هو الأعز وصل خبر النبي صلى الله عليه وسلم فهي تقول صلى الله عليه وسلم حول مصيبة هذه إلى نجاح وإلى انتفاء على عمريا رسول الله دعني أبو العنقى هذا المنافق أبو العنقى عبد الله بن عبي سكف النبي صلى الله عليه وسلم بالليل ومشي وصهادة تعابة أبعد الغزوة تعالى بره وحده ليل الفجر ليل الفجر صلى الفجر كل واحد فيهم لما نزل على الأرض كل واحد حطراته ونام حتى بليل ما يتكلمون لأ طول واحد تعبان يمشي ما يقدر يتكلم يعني ما عاوز مثلا نقعد لو, لو قعد أول ليل ممكن يقلل ليل تحكي ويسولف وكذا يسمر بالليل لأما ماشي وقعد نقعد لكساء نتحكي نقعده ويتعابه نامه نسلمه وقعده الصبح او نعم انزل الله عز وجل ويبين بان ادوار ابويهم تكلم هذا الكلام والا كانوا شاكين عبد الله قال لا ما تكلمت انا ما دلس. لكن لما نزلت الايه يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجنا لا عز منها الادن هاللحظه هذه كل الانصار قاموا بن عبد الله بن ابيي وامرها اشد اللوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر انظر الله. انظر الى الانصار لو بالامس لو قتلته بالامس لقامت له قانف يعني الانوف لو انس انت قتلته لقاموا دفاعا عنه من كبار الانصار, الأنصار دفاعا عنه دفاع عن أما اليوم لو أمرتهم أمر لقتله لقتلوا لالي كان بالامس احتمايا يقوموا فاظون ضدك الآن لو أمرهم آل يقتلون لقتلهم تجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى ابن عبد الله بن ابي اسموه عبد الله كذلك قال يا رب صلPIه م رمني انتني انا أقتلهلك حط راسة بني teenage قال لي حط راسة بين يديني ولده يا رب صل قال يا رب صلPIصل على من أبر الناس بأبي لانًا واحد صادقین حتى ما اثقر وقت المؤمن يكافر قال لاذ انا اضع راسة حتى ويلده ابار الناس بأبيه حvio أتل النبي صلى الله عليه وسلم قل أعليك رأس الله صلى الله عليه وسلم الآن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنصار يتحلقون حوله الآن هذا وقت عصيب وإذاك حتى أنما تكلم نفس الغزوة تكلم في, ع... في عائشة رضي الله سهلها فإنه نزلك الآيات مرة واحدة عنه. الأنصار كلهم حول النبي صلى الله عليه وسلم لما حفظ غزة الخندق محد من الأنصار المؤمنين تراجع المؤمنون حول النبي ما تراجعوا ما حصل مثل ما حصل في غزة أحد عندما نسل عبد الله بن أبيب الثلث ثلث الجيش فاختل الوضع لا ما قدر يسوي الوضع هذا معناه من المجموعة تراجع عبد الله بن أبيب ممكن منافقه لكن الآن لحظة ما قدر عبد الله بن أبيب يسوي شيء في رزاق الخندق ولا يقول لوح التمافق قبل رزاق الخندق المنافقين لا يسوي شيء حاول أحظة لا يسوي شيء بأبن الأنصار أن تحلقوا الأنصار حول النبي صلى الله فكان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المصيبه كان المنافقين يرجون العز من هذا الاذى وفي حثث الالف بحث جمع الانصار كلهم محمد في الموقف اللي تصرفها النبي صلى الله عليه وسلم فجعلها المصيبه اللي انكارها ما ياثر عليه في المستقبل لينجح ونجح النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه خندق قال نخزوهم ولا يغزونا ولذلك في صلح الحديبيه ما حد من الانصار اعترف على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبيه ما حد من الانصار اعترف اللي راح يتكلموا خلاصهم تشلد حول مبي صلى الله عليه وسلم مخذين عبدالغنان حنين كبار وأرصى ما تكلم وإذاك إنما لا أرهم من مبي الله عليه وسلم قال سعد بن عباد قال يا الله يعني قومي يقولون بأنك يعني تنطيق ريشا وسيوفنا تقطر من جمائه قال ما تقول أنت حسنا قال ما نألم الأم من قومي قال فجمع لقومك في حضيرك ولا يدخل إلا أنصاري فقام مبي صلى فيه وتكلموا كل مقياس الله لا حد قال انسى اسنان احمد كلمنك احنا خلاص اعتبرنا واحنا تربينا على ايدك يا رسول الله ما ذك كلمتهم الان حديث في ودعم المراهقه تكلم يعمل ما يكون اصلي وما سمع ينفعله وما سمع فهو اما احنا الاصول لا ما تكلمنا ابدا احنا معك على طول خطى يا رسول الله ان كبار ما تكلموا نحفال الاسنان اللي تكلموا حتى منها عندما كلم النبي صلى وسلم يعني اتجاوه حتى حتى الإسلام أنصاروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا تغليم النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن أبي في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أم المؤمنين حتى حلق النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأنصاركم يتحلقون حول النبي صلى الله عليه وسلم وما يتراجعون في كل المسيرة بعد هل حالته وبعد هاتين حالتتين في صرح الليبية هذه نكبة كبرى عند الصحابة صرح الليبية نكبة لذلك اتعوا منخطابنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لها صلى الله عليه وسلم لماذا نرضى احنا بالدناء؟ ماذا تلصى رسول الله؟ يعني نرجع احنا هالسنة وهم ما نعتمر؟ واللي ايه مسلم من الكفار رده واللي ايه منا كافر ما يردونه؟ هي كأنها في عدم تلقين المسلمين وكاننا فيه دناء المسلمين قال لماذا نرضى بالدنية دي من ديني؟ قال نبي صلى الله عليه وسلم الان وضع هذا الان وضع هذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه مصيبة الآن عند الصحابة مصيبة كبرى هذا الصلح التي حصل كأنه مصيبة كويرة النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه المصيبة وأصبح صار أكبر نجاح ました ماذا سماه وجل فتحaya قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا سمع المصيبة ثمها فتحا فالنبي صلى الله استغل هذه الوضع هذه في إدخال العرب في جوار النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تدخل في جوار النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا الصلح حتى بين الناس انظ وإذا توقعنا نصلوا كان ما يحترمنا لا وقعنا معنا صلح ولا معاهده لكن معاهده تحترمنا. ما تحترمنا لو كان فرض معها عهد وقال لا ما مع ولا معاهده ولا معاقده ولا شيء همهم ما في لك لو وقعت, لهم لهم. وقعت فريش مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا احترام استغل النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك من القبائل تدخل فيه في جواب النبي صلى الله عليه وسلم الصلح راسل الملوك هالحظه هذه راس الكسرى راس قيصر راس النجاشي راس الملوك اثرها شينا مثلها فينا قريش هاذتنا اعظم قبيله هاذتنا استغل الوقت اخذوا راس دخلوا في جو اخذوا راس النبي صلى الله عليه وسلم كان توجه لخيبر قريش ما قدرت في ناحيه الجنوبيه احنا امنح الجنوبيين نتوجه الى خيبر وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم خيبر واذاك استغل النبي صلى الله عليه هذا تصوح زي البيع لما حصل في غزة حنين ما حصل وإن أصحاب السمر وإن يبقى يعوني استغلها الوضع قال إن رجع الصحابة تحولت حنين إلى بعد ما كانت هزيمة تحولت إلى نصر استغل وضع صلح تيدين إذن النبي صلى الله عليه وسلم يستغل المصائد ويحولها إلى نجاح بطريقة سماء حتى يقنع الصحابة بأن المصائد هي وسيلة نجاح وهي طريق نجاح حتى في غناء محنين عندما يتكلم من تكلم الأنصار تحول وضع تماما قالت ذيك بآبائنا وأمهاتنا رسول الله وكل بكوا وحلف النبي خلاص اللي تشوفه يلا صح احنا وراك انها مصيبه حصلت الانظار صغارهم قال كاد يخرجون لكن النبي صلى الله عليه وسلم صان يمل من الوضع فحول هاي المصيبه اصبحوا هم ايد للنبي صلى الله عليه هذا المستوى العام على المستوى العام على المستوى المصاب بالعظم اللي اصابت الامه حتى على المستوى الخاص كان النبي صلى ينظر للمستوى الخاص المصيبه الخاصة يحاول ييصاعس يقنع من امامه الصحابه اللي امامه أن تتحول هذا النصيب إلى النجاح ويحول النجاح حتى يقنعه قناعة تامة لأنه ترى المصائب هي وسيلة النجاح وأن الله يعلم ما يقدل إلا ما هو خير والخير بيده والشر ليس إليه من ذلك قتل زيد بن حارثة في رزة مؤتن في للصعب وتعلم الصعب الآن نبي صلى الله عليه وسلم أغلق أن يعلم أسامة على قيادة الجيش مقتل أبيه مقتل زيد بن حارثة جعل أسامة يتهي لقيادة الجيوش فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم على رأس في دار على الروم ثان في سبقه الابين استغلها هذا حب الثار الان توجه لقياده الجيش لقتالهم وفعلوا وحقات الروم وفعل قاتل روم. في عهد ابي بكر هذا قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم في عهد ابي بكر وفيه رضاه الله ثم فعل فعل انتصر الروم. انتصر الروم. صلى الله عليه وسلم في فعل انتصار الروم قتال انتصار الروم فانهم استغلوا الفرصه الان للمصيبه اللي اصابت اسامه فيعت تنخ في ومات وخلاص هو مات مات يعني ما راح ترجع للحياه لكن يستغل الوضع هذا الحزن اللي في قوات السغله لتكون قائدا من قاده المسلمين ورب الله نبي صح اصبح قائدا ناجحا لاوي ابوي مات وانا ايش من قاده المسلمين اصبح من زين في لحظه الفتنه فحدث كذاب العرب واللحظه ادعاء النبوه وحدث من منع الزكاه انتصر الروم فاستغنى بيصع في من هو الله روحاني. فذلك كفاف ابن المكتوم فقد البصر نبي صح قال لان تفقد البصر تكد وتنهم ومهموم لا أصبحت أنت أمين على النساء لا تتجاه لا تتجاه المرأة وتعجوك لا لا فأصبحت أنت أميناً على النساء وإذا كذلك من فاطرة بن قيس أنت اعتدت في بيت عبد الله بن أم مكتوب وإذا لم رأيت بيت رجل شمع تعتدي في بيت المكتوب ريالك شبير وكفيف ما يرى خاصة اعتدت في بيته وإنت أقدر منه فأصبح أميناً على النساء إذن عيصة سلل المجال هذه المصيبة سببا لكون ابنهم مكسوم أميرا على النساء الحارثة عندما قتل في غزة بلده أتته أمه فقالت يا رسول الله أين الحارث وين الحارثة الآن في الجنة ولا في النار إن كان في الجنة صبرت وإن كان في النار لا يا رسول الله فعلت أمرا آخر خذنا بينا أصلها لأن هذه المصيبة ترى هي مجاح عظيم لحارثة من أكبر أسباب الفوزية والنجاح في الآخرة والنجاح والفوز. فقال لا هدمتي أنت أود أنك واحدة تنهي إنها جناعة كثيرة وإنها وصابة الفردوسة الأعلى يولديش يصابة الفردوسة الأعلى ويني تنتقل أراها بالتي شوش كان يتوقع المصيبة هذه وصابت شجاعة ابنك يصل إلى قالت خلاص هذا لا خلاص يا ولدي مرتاح مريح ولدي فردوسة لا أنا نكفينها وهذا غايتي غايتها صفحة لغاية يعني المصيبة فرحت من مصيبة فحوية فرح ولا سرور النبي صلى الله عليه وسلم تعامل فعل الأخذ يحول هذه الأوضاع كلاك أم سنن ولدها خلع ولود صغير خلقته قريش نزع بين فخدها وبين فخد زوجها هذا يقول لا هذا النوع زوجها هاجر وأهلها منعوها من الهجرة ولدها الآن اختصر فيه أهل زوجها وأهلها أهل زوجها ولد زوجها اللي ينتسب إلى أبيه ويقول لأ ولدي فانت نازع إلى خلعت يده الآن الليل نهضح تبكي تخرج من فجل وتبكي خارج مكة ليل تمر بالشم ترجع مرتين مكة يوميا في الوضع بعد ذلك زوجها اجتمعت المصاب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم طرع برحك عام الزوج عام تزوجه مصيبة هذه نكبر مصاب ولدها وزوجها والقدر زوجها وولايا الخلق قال النبي صلى زوجش. زوجش. ما نبي صلى الله زوجك أنا زوجك ما خطر في ذنب إذن لا ما خطر في ذنب إذن أبدا فهذا التع長 facile إذا كان زوجيا على غير الحياة لمهر مناسبت لك أنا أنا تزوجك ولم أن تكوني زوجة لي فخر لك أن تكوني زوجة لو كان زوجيا على غي حمال لكن ما زوجك مصيبة يصابت هي في الع podem تعتبر فوز لك وأنت ونجاح لك ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا قاعدة هذه القاعدة الصحابه رضي الله تعالى عنهم على هذا المنهج وعلى هذا المنهج بان المصائب استغلها عليك باستغلال المصائب ولا تتنكد وتنهن وتتحسر وتطبع راسك تنوح وش الفايده فلذلك يقول بعض النبي صلى الله عليه وسلم قاعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض التابعين هذا المنهج الشيء من الشريعه الاسلاميه النبي صلى الله عليه وسلم وكان على 26 سنة يطال فدخل المسجد يقول جالس دون أن أصلي. دخلت المسجد بعد العصر وما صليت قعت فقال لي رجل قم وصلي تحية المسجد فصليت قال ثم دخلت المسجد مرة أخرى قبل أداء المغرب فأردت أن أصلي تحية المسجد صح لي بس ما تقعد في المسجد لم أصلي تحية المسجد فقال المغرب حبيت أصلي نهر لي شاي قال لي نجلس هذا مخترات ما تصلي أنت دي قعد دي قعد. قال لي تحيرت وشعرت بالخزي الفشل حرشت الآن قلت إلا أتعلم الفقه والعلم وأصبح بعد ذلك من أكبر علماء الظاهرية هذا الحزم مصيبة انحرج احراج لكن مصيبة ما قاعد يطيق على رأسه ويقرب التراب على رأسه استغلها المصيبة قال لازم يكون مصيبة هذه لي وتحفيز لدراسة العلم هذا اللي أنا ما عرفه وأصبح من كبار علماء الظاهرية سيبويه سيبويه المشهور هذا بالنحو جاء إلى الخريب الأحمل فاخد يشتكي من العالم حمد بن سلمة شو السيبويس فقال من أحمد بن سلمة العالم المحدد فقال لك كم إن انتهى رحمد بن سلمة ورجع إلى خليب بن أحمد وما يعرف شيء بالنحو السيبوي راي خلي بن أحمد وعالم من النحو قال لك قال قلت جالسا في مجل محمد بن سلمة فحدثت الحديث أنه وجلا رعف فانتهرني محمد شو رعف طعف ما تعرف انت شو رعف فانتهرني عند قاعدين وكلة قال لي اخطأت انه ما هو رعف فكامل الخالي الله يهديك يا سباوي بتغلطها الغابة زدان محمد بن سلمة بحق لأن هل خلطت غلطها زدان حماد زدان غيره ومشكي زدان محمد أمان حماد, حماد؟ قلت وقال بإثني هذه الخطأ قال له سباوي راح لازمك يا شيخ يا شيخ خليم خليم بن حتى تعلم النحم ولازم تعلمه حتى أصبح من أكبر مشاهير علماء النحو السباوي مصيبة أصابت لكن استغل المصيبة هذه الله عز وجل ما يقدم مصيبة إلا وراها خير شفير من جرد ستارة أزح هذه حتى تحصل على الكنز ورائها من كنز نجش أبو زيد للعالم النحو هم حصلت حادثة مقاربة له. يقول الذي حداني على طلب الأدب والنحو أمي دخلت على العالم المحدد جعفر بن سليمان أمام الحديث بركة أقوالهم بركة وأمرهم معروف بركة ونعم منكر بركة هذا الموصل للبركة فالموصل أشخاصهم فإبن تعلم علم الأدن والنحن إني دخلت على العلم جعب أبن سليمان فقال لي أدنه قرب قرب فقلت له أنا دني يا نعم تبقى لي دني يعني دني من الدناء ولكن يقصد نعم قريب فقلت أنا دني قال لا فقل أنا دني رأيك شو أنا دني هاي من الدناء ولكن قل أنا دام أنا دام يعني أنا نقرب وجدام الناس الحراشة هناك يقول بعد ذلك توجه أبو زيد في تعلم النحرة أصبح من كبار على ماء النح كذلك في النافع النافع كواجل أعجمي مغمور لا أحد يعرفه أعجمي وبيلتها كافرة وكانه كافر أتى الجيوش الإسلامية فاشتاحت المغرقة من ضروره فاشتاحت الجيوش الإسلامية بلادهم فافتحوا بلادهم فأصبح بعد ذلك مملوك وعبد عند عبد الله بن عمر تعلم على يد عبد الله بن عمر أصبح من أكبر علماء طب أصح الأحاديث ما رواه مالك عن نافع بن عمر أصح الأحاديث ما مالك عن نافع بن عمر ولا تأخذ مغنور لا أحد لكن مصيرة العبودية والرق لأصابت كان سبب لنجاحه سبب لأن يصلح من أكبر علماء المسلمين ومن أكبر التابعين نفس الشيء عكل منه من مني عرفه لا أحد أعرف عكله وكان عبد كان رجل من البربر وأفريقيا وكافر لما قت sein ج alloy جثلة وقت عبد الله ابن عباس فاصبح من بلوك لي عبد الله ابن عباس علمه عبد الله ابن عباس التفسير تعلم يصبح اصبح هو المفسر بعد عبد الله ابن عباس حتى كانوا عنده يوصفوها عبد الله ابن عباس يصحوا اذهبوا الى الاكرمة ولكن وعندنا فهذا ايا لنا اي Sir Abid né Abbas فسرها العكرمة فكانه كظاهlls و اسدقى ف definingini وامر انك ثنان و يسمصواه بالبحر يسميعد النهات أي بحث العلم كنا بسبب مصيبة أصابت الشاهد هذا أن القاعدة الأولى لجعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب النجاح في الحياة أنه استغل المصائل فالمصيبة هي سبب النجاح لا تنظر المصيبة إنه نكد ولكن تنظر المصيبة سبب للنجاح في هذه الحياة الحمد لله اصبر لكل مصيبة ومجلده I don't nieta